الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والتين والزيتون وطور سيني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 لِّين آمين والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ الله أكبر الله أكبر.